حين تكون سواعدك سريري أخذ جليبيب سيفه وخرجت عروسه خلف نبيهما دفاعا عن الدين والوطن دارت رحى معركة سقط فيها قتلا وارتفع فيها شهداء حتى انتصر الجيش الإسلامي وفر العدو وبدأ المكان يهدأ شيئا فشيئا وبدأت لملمة الشتات ومداوات الجراح وتفقد الشهداء المسافرين فقال القائد صلى الله عليه وسلم لجنده هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا ونفقد فلانا فعدوا أناساً من وجهاء القوم فتلفتت عيناه صلى الله عليه وسلم وتلفت قلبه بحثا عن حبيبه فلم يجد فأكد عليهم انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا سكت الجميع فنطق الذي لا ينطق عن الهوى وقال لكني أفقد جليبيبا ثم أصدر أمره بالبحث عنه فقال اطلبوه في القتلى تداول الجيش اسمه حتى وصل الخبر إلى عروسه فذهلت وارتجف قلبها وأقبلت خوفا أن يكون الحبيب الذي انتقاه نبيها قد رحل أقبلت تبحث بين الجثث تتأملها تتصفح وجوهها حتى اقتربت من مكان مثير تناثرت فيه ثمان جثث وكأنها في معركة أخرى دنت وانحنت فسالت دموعها هنا سيف حبيبها هنا جسده الطاهر فتهدج صوتها وهي تخبرهم عنه فانطلقوا يخبرون قائدهم صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه حزن صلى الله عليه وسلم ثم تهادى بنفسه نحوه ولما قام على جسده بكاه بكلماته فقال قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه, مني وأنا منه ثم انحنى صلى الله عليه وسلم كالقلب عليه وحمله على ساعديه وظل قائما بينما هوت المعاول تحفر قبره وجليبيب بين ذراعيهما له سرير إلا ساعد رسول الله أمر لم يفعله حتى بحمزة ولما انتهوا من الحفر نزل صلى الله عليه وسلم في قبره ووضعه فيه بنفسه ثم التفتت الكلمات إلى العروس المفجوعة تلك التي قدمت حب الله ورسوله على حب والديها ورأي نبيها صلى الله عليه وسلم على رأيهما فإذا الدعاء يهمي عليها كالمطر اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا عادت العروس أرملة في أيام عرسها تبكي حبيبها وحبيب نبيها مرت الأيام ومرت عدتها ففوجئت بتزاحم الشباب والرجال على بابها يخطبونها يخطبون ثقتها بربها وحبها لنبيها صلى الله عليه وسلم ورجاحة عقلها فكانت أكثر فتيات الأنصار خطابا حتى قال أنس فما كان في الأنصار أيم من أنفق منها